م ر ج و ن لأمر ا ل ل ه إ م ا ي ع ذ ب ه م وإما ي ب ع ل ي ه م و ا ل ل ه ع ل ي م حكيم و ا ل ذ ي ن ا ت خ ذ و ا م س ج د ا وضرارا وكفرا ف ت ر ي ق ا وارصادا ت لمن ف ا ر ب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا إ ل ا الحسنى والله يشهد إ ن ه م لكاذبون لا تقم فيه أ ب د ا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 ف موسوعه النابلسي ر ه ل ه للعلوم ا ل ظ ا ل ا م ي ه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ر ي ب ة في قلوبهم إ ل ا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إ ن الله ا ش ر ى من المؤمنين انفسهم و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ا ل ج ن ة يقاتلون في سبيل الله في س ب ي ل ا ل ل ه ف ي ق ت ل و ن و ي ق ت ل و ن إن ا ل ل ه اشترى من ا ل م م أنفسهم ؤ ن ن ي و أ م و ا ل ه م أ ن ف س ه م م و و أ ا ل ه م بأن ل ه م الجنة ي ق ا ت ل و ن في س و ع ه النابلسي ق للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى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 اسماء ل ا ا ج د و ن ل آ ن ن و ب ل م ع ر و ف ا ل ن ا ه و ن عن ا ل م ك و ا ل ح ا ف ظ و ن لحدود الله ل وبشر ا م م ؤ ن ي ى